ثوروا على الباغي الذليل وأحموا تعاليم الرسول ثوروا على الباغي الذليل وأحموا تعاليم الرسول وابغوا الحياة كريمة في ظل دستور النبيل وابغوا الحياة كريمة في ظل دستور النبيل قلاع الظالمين السالكين خطى المغلق. قلاع الظالمين السالكين خط المغلق. المستبدين الطغاة الحاكمين بلا أصول. ثوروا على الباقي الذليل وحموا تعاليم الرسول. ثوروا على الباقي الذليل وحموا تعاليم مسؤول وابد الحياه كريمه في ظل دستور النبيل وابد الحياه كريمة في ظل دستور النبيل وتمردوا فالحريه بان يساوى بالذليل وتمردوا فالحريه بان يساوى بالذليل والموت اهون عند نفس حر من حكم الدخيل Al Bayg Zalim ve Ahmou Taali Man Rasul Zoru Al Bayg Zalim ve حصون الفاجر وافضح سبيل المجرمين دمّر حصون الفاجر وافضح سبيل المجرم الحاقدين على معاني الخير والشرع الجليل ثوروا على الداغي الثليم احموا تعاليم الرسول ثوروا على الداغي الثليم احموا رسو وابغى الحياه كريمه في ظل دستور النبيل وابغى الحياه كريمه في ظل دستور النبيل هزيقلا عن ظالم السالكين خطى المغول هزيقلا عن ظالم السالكين المغول المستبدين الطغاط الحاكمين بلا أصول الباغي الذليل وحمود تعالينا الرسول على الباغي الذليل وحمود تعالينا الرسول وابغى الحياه كريمه في ظل دستور النبيل وابغى الحياه في ظل دستور النبيل.